Geef me een kijkje deel uit en wat ik je omringt, maakt niet uit. Maakt niet uit wat ik je وعطيك عمر ما يبي غير كونك ما بي بدونك كل شيء بدنياي اصلا وش الدنيا يا غالي بدونك عطني منك جدد العهد وياي واعطيك عمر ما يبي غير كونك ما بي بدونك كل شي بتنياي أصلا وش الدنيا يا غالي بدونك أصلا وش الدنيا يا غالي بدونك عطي منك جدد العهد ويا هي واعطيك عمر ما يبي غير كونك ما بي بدونك كل شي وش الدنيا يا غالي بدونك ها ها ها ها ها ها اصلا الدنيا ارحم خفوق فوق جاك كله من اقصاي يطلب رضاك وحالف ما يخونك هذه حياتي هذا شوقي ورجواي جتلك تسابق لاجل خاطر عيونك ارحم خفوق فوق جاك كله من اقصاي يطلب رضاك وحالف ما يخونك هذه حياتي وهذا شوقي رجواي جتلك تسابق لجل خاطر عيونك جتلك تسابق لجل خاطر عيونك عطي يمينك جدد العهد ويا وياي ويا وعطيك وطل عمر ما يبي غير كونك ما بدونك كل شيء بدنياي بدنيا اصلا وش الدنيا يا غالي خذني يمينك والعهد دومي مبداي تلقاني بفرحك وفي العسر عونك وبر شوفك دايما سايق خطاي لدروبي بوصلك علهم يلتقونك خذني يمينك والعهد دومي مبداي تلقاني بفرحك وفي العسر عونك وبر شوفك دايما سايق خطاي لدروبي وصلك علهم يلتقونك لدروبي وصلك علهم يلتقونك Die يا al بدونك